فَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ فَصْحًا أَن كنتم قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاف بالبنين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 كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قول مترفوها إلا قول مترفوها إن وجدنا أبا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 انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها هؤلاء وابائها حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم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 ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ عند ربك للمتقين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 وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ القرين وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِثُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مبين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 ولقد أرسلنا موسى بأياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاء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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يذين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه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 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يخدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ الْكُسْمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِدَهُ الْمُسَاعَةُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ولئن سألتهم من خلقهم لا الله فإن يأفكون وقله يا ربي إنهاؤ لا يطون لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون